يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس كلكم من a lot Och kan k долго as Men inte وَإِنِّي كَالِكُمْ فِيْكُمْ مَا لَمْ تَضِرْتُوا بَعْلَهُ إِنْ اَعْتَصَمْتُوا بِهُمْ كتاب الله أي شنة رسول الله ولم يلقوها لأن الكتاب هو الأصل ولأن الكتاب آمر باتباع رسول الله فمن تفزك بكتاب الله فمن تفزك بشنة رسول الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لله به وتوحيداً وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسبيحاً مجيداً أما بعد فهذا هو اليوم الثاني وهو يوم التوبيه وسبيل ذلك أن el segundo